hi khadim khadim khia umar sobtli klom تسل مغونة وتنقاش شوف البورت تبيس على باب كأسها باسها تقدروا العيد كهية المكري ترد القلها القامل الشباة وخار هسا لبكت لحط معها يا